صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنين ط ا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 يذبح أ ب ن ا ء ه م ويستحيي نساءهم إ ن ه كان من المفسدين ونريد أ ن نمن على الذين استضعفوا في ا ل أ ر ض ونجعلهم أ ئ م ة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 وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آ ل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين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 موسى فارغا و أ ص ب ح فؤاد موسى فارغا إ ن كادت لتبدي لولا أ ل ر ب ط ن ا على قلبها لولا أ ل ر ب ط ن ا على قلبها لتكون من المؤمنين الله أ ك ب ر و أ ص ب ح فؤاد أ م موسى فارغا إ ن كادت لتبدي به لولا أ ل ر ب ط ن ا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت ل أ خ ت ه قصيه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 فرددناه إ ل ى أ م ه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أ ن وعد الله ح ق ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون ولم م اسم الله الغني الجزء ا ل م ح س ن ي ن